وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الهن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء